ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بقرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذ زين لهم الشياطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإن نجروا لكم فلما ترى تِلْفَئَتَانِ نكَ صَعَلاَ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غره هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم يؤذوقون عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد قد بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي يُن شديد العقاب